إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحييت نسنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإي يشرك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 اليوم تُجْزَى كُلٌّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنْذَرْهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَالْحَنَاجِرِ كَاضِمِينَ مَا النَّظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ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 فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ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 الجُن فِي النار فيقول الضعفاءُ للذين استكبروا إن كنّا لكم تبعاً فيقول الضعفاءُ للذين استكبروا إن كنّا لكم تبعاً فهل أنتم مغنو عنا نصيباً من النار؟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 إنا لنصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يفعل الظالمين معذرةهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سُودار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 وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات وللمسي قل إنما تتذكرون إن الساعة لا آتية لا ريب فيها لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني أستجب لكم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 بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء أبناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.